ثُمَّ اجْتَبَرَ يَسَعَ فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُهُ هنالك لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى أَأَنْتُمْ مَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءَ بَنَى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 ت هي المؤوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساه في من تذكراها إلى ربك مونتها إنما أنت منذر من ذر من يخشها كأنهم يوم és a